اجمل صوره يا فرسان حطموا صرح الطغيان ما أبدا ابدا بخطوع ابدا ولا دل لهوان ابدا ولا دل لهوان اجمل يا فرسان حطموا صرح الطغيان ما أبدا ابدا بخطوع ابدا ولا دل لهوان ابدا ولا دل لهوان هي الأقصى يا محتل أبداً متكل ومتلين ولا تقبل أبداً بتكل مثل جهاد العمري سيف وجه الطارن سل مشدو عسف كل مدار سيف وجه الطارن سل مشدو عسف كل مدار الشمال يا فرسان حطموا صرحت دول لو هواك اجمل صوره يا فرسان حطو وخصر حطو هيان ما رضيت ابدا بخطوع ابدا ولا يا هي هي يا غيله هي يا يا على ناروا بارود سينوا جابت ما لحبود بطانوا وعزموا لزنود الله معاهم سند وعود فرسان الوطن الميهون يا شعب الغالي المسيون هيا الله العشق الأوطان اشمل يا فرسان حطموا صرح الطغيان. سورة يا فرسان حطمتو صرح الطغيان مرضيته أبداً بخضوع أبداً ولا دلوا هوان أبداً ولا دلوا هي هي هي إلى هي هي هي هي هي هي يح لعادي نصب أصوار رح يجي يوم تنهار ياسر والصان وصيف وإن المي للمي ويبقى راي عالي يابهو اترفرف في كل مكان اشمل صورة يا فرسات حطم في صرح الضغيان وارضيته أبدا بخطوع أبدا ولا دوله هواك أبدا ولا دوله سوريا <تصفيق> يا فلسطين حط صرح الضغيان ما رضيت ابدا بخضوع ابدا هوان هوان يا هي هي يا هيل الطبي هي هي يا هي هي يا هي هي هي يا العمرين مش باقي واسمك في جلب فلسطين خالد مهما تعد سنين والعزدنا تبت لواء دائم على عهد الشهداء بشموه فخر إيباء بالدم الوطن بينصاء اشمل سوايا فرساء حطمك صرح الضغيان وارضيت أبدا بخطوع أبدا ولا دل هواء أبدا ولا دل هواء ملصوره يا فرسان حطوا مصرح الضغيان ما رضيت ابدا بخطوع ابدا ولا دل هواك ابدا ولا دل هواك يا هيله في هي هي يا هيله في هي هي يا هيله في هي هي يا هيله في هي حسن المذهون المزي يا غالي يا ظهر حنمون باقي يا سينة هلكون عسمك فين ولا ميهون يا ابو علي اسمك مدون لسراجي نور لدروب يا فارس غالي مهيون يبا اشعلت في دمك نيران اشمل صلى يا فرسان حطمك صرح الطغيان So.